والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النير ذات الوقود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 ويبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد المجيد فعال لما يريد ألأتك حديث الجنود فرعون وثمود